وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالم a ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس وما تَنسَخُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِخَيْرٍ وَمَا تنفقون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا Love. يَا سَمُ الْجَاهِلُ أَوْ نِيَ آمِنَتْ كَعَفْ فَتَعْرِفُ بِسْمَ مَا لَا وَمَا كُنْ فِي قُومٍ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ علي علي أل